بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نستعين بالله في قراءة متن الحديث قال المؤلف رحمه الله أن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان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 ونواصل بإذن الله من اليوم حتى ننتهي على بركة الله بإذن الله هذا الحديث كما سمعنا نصه الطهور شطر الإيمان إلى آخر الحديث هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه وما أخرجه مسلم عرفنا أن الأمة تلقته بالقبول قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان يأتي بضم الطاء الطهور ويأتي بفتح الطاء فإذا نطق بالضم ضم الطاء فالمراد فعل الطهارة فالمراد فعل الطهارة وإذا كان بفتح الطاء الطهور يكون بمادة الطهارة والمادة هنا هي الماء أو التيمم عند تعذري استعمال الماء أو عدم وجوده. إذا الطهور بضم الطاء هو فعل الطهارة. أما الطهور بفتح الطاء فالمراد هنا إذن مادة الطهارة وهي الماء أو التراب إذا تعذر استعمال الماء أو عدم وجوده. قال الطهور شطر الإيمان. الشطر هو النصف. الشطر هو النصف والإيمان هنا سبق معنا الحديث عنه وهو التصديق والمراد به الإيمان في الاصطلاح الشرعي وهو التصديق بالقلب والتحدث باللسان أو القول باللسان والعمل بالجوارح والأركان الذي يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان وأركانه كما سبق بيانها ستة الطهور شاطر الإيمان هنا فسر الطهور بأحد تفسيرين كما فسر الإيمان بأحد تفسيرين فإذا كان الإيمان المقصود به التوحيد والإيمان المعروف الذي ذكر سابقا فالطهور, فالطهور هنا هو ترك الشرك هو ترك الشرك, الشرك. الشرك فإذا قلت ترك الشرك معنى هذا نصف الإيمان ترك الشرك والنصف الباقي هو فعل الإيمان بمعنى التصديق والقول والعمل ويفسر الإيمان هنا بالصلاة ويفسر الإيمان بالصلاة كما جاء في قوله تعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم وهذا عند عند الحكم نوجه إلى الكعبة المشرفة بعد أن كان الناس يتوجهون إلى بيت المقدس. ففسر الإيمان هنا بالصلاة فيكون الطهور هو الوضوء هو الوضوء أو الطهارة من الحدث أو الطهارة من, الحد من, الحد من الحدث سواء بالوضوء أو بالغسل سواء كان من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر, الأكبر فالطهور هنا بمعنى الوضوء أو الغسل رفع الحدث الوضوء أو بالغسل وهو الأقرب وهو الأقرب يعني التفسير الثاني هو الأقرب الطهور شطر الإيمان الطهور هنا رفع الحدث وإزالة النجاسة رفع الحدث وإزالة النجاسة والمراد بالإيمان هنا ماذا الصلاة والمراد بالصلاة لأن الصلاة فأصبح الوضوء نصف, نصف الإيمان لأن الصلاة لا تصح بدون طهارة لا تصح بدون طهارة سواء كان وضوء أو غسل لماذا التفسير الثاني هو الأصاح لأنه ورد رواية بدل قوله الطهور شطر الإيمان ورد إسباغ الوضوء إسباغ, لا إسباغ الوضوء شطر الإيمان فدلت هذه الرواية الثانية على أن المقصود بالطهور هنا الطهارة الطهارة من رفع الحدث وإزالة النجاسة, النجاسة رفع الحدث وإزالة النجاسة رفع الحدث بالوضوء أو بالتيمم أو بالغسل والتيمم يكون عند تعذر استعمال الماء أو عدم وجوده وإزالة النجاسة من البدن أو الثوب الطهور شطر الإيمان والحمد لله الحمد لله هو الثناء على الله سبحانه وتعالى الحمد لله عز وجل هذا ثناء على الله جل وعلا وله الثناء الحسن كله سبحانه وتعالى تملأ الميزان الميزان هو المقصود ميزان الأعمال يوم القيامة ميزان الأعمال يوم القيامة وسبحان المدينة والميزان يثبت كما جاء وأن له كفتان أن له كفتين وكفة ل الخير وكفة لاعمال الشر فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فالحمد لله تم الميزان وسبحان الله تم لان أو تم ما بين السماء والأرض سبحان الله تنزيه الله عن النقائص والعيوب تنزيه الله عن النقائص والعيوب فلذلك دائما ترد المو... أن يقرن الحمد لله بسبحان الله فسبحان الله تنزه الله سبحانه وتعالى عن نقائص والعيوب والحمد لله تثني على الله سبحانه وتعالى تملأ أو تملأن ما بين السماء والأرض من الحسنات من الحسنات والصلاة نور الصلاة المعروفة أصلها في اللغة الدعاء والمقصود بيوناء الصلاة المعروفة فرائضها ونفلها نور في الدنيا وفي الآخرة نور في الدنيا وفي الآخرة والصدقة برهان الصدقة أيضا الصدقة المفروضة والصدقة النافلة المستحبة برهان دليل على الإيمان دليل على الإيمان والصبر ضياء الصبر هو الحبس الصبر هو الحبس والمقصود بالصبر في الاصطلاح الشرعي حبس النفس عن التشكي حبس النفس عن التشكي وينقسم كما ومعلوم ومر معنا إلى ثلاثة أقسام صبر على الطاعات صبر عن المعاصي صبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة فالصبر على الطاعات هو أعلاها وأجلها وأفضلها لماذا؟ لأنه يتطلب فعل يتطلب فعل ليس أمرا تركيا فقط فالصلاة مثلا من الطاعات الصيام من الطاعات قراءة القرآن من الطاعات هذه أمور وعبادات تحتاج إلى صبر الذي يريد أن يستيقظ لصلاة الفجر في الصيف وهو ما نام إلا ثلاث ساعات واربع ساعات لابد أن يجاهد نفس هذه المجادة تحتاج إلى صبر لكي يستيقظ وكذا بقية الصلوات الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لا يأكل لا يشرب لا يستمتع بملذاته وشهواته يحتاج إلى صبر فإذا الصبر على الطاعات أعلاها الصبر عن المعاصي أيضا درجات الثانية لأنها كف مجرد كف عن أشياء معينة الصبر على أقدار الله المؤلم هذه الدرجة الثالثة وكان في الدرجة الثالثة لأن لا حيلة للإنسان فيها بينما الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي في حيلة للإنسان في حركة من الإنسان لكن الصبر على أقدار الله المؤلمة هذا قدر الله نزل فلذلك رتبت بالمنحيث الأفضلية هذا الترتيب الصبر على الطاعات الصبر عن المعاصي الصبر على أقدار الله المؤلمة والصبر بأنواعه الثلاثة ضياء وساتينا والضياء بمعنى النور أيضا والقرآن المعروف حجة لك أو عليك فمن عمل به وقام بحقه فهو حجة له يوم القيامة يكون شفيعا لصاحبه ويقوده إلى الجنة أو حجة عليك إذا لم تعمل به وإنما قرأته بطرف لسانك فهو حجة عليك برهان عليك يوم القيامة فيزجك على قفاك في النار والعياذ بالله ثم قال كل الناس يغدو, يغدو يذهب والأصل في الغدو الذهاب أول النهار وكل الناس يغدو يعني كل, كل الناس يعمل رايح وجاي في, في عمله لكن هل هذا العمل في الطاعة والعبادة أو العمل في الضد قال فبائع نفسه فمعتقها يغدو رايح جاي بايع نفسه لله سبحانه وتعالى وذلك بعمل الطاعات وترك المعاصي فمعتقها مخلصها من النار مخلصها من النار, من النار أو مبقها يعني مهلكها إذا لم يعمل بطاعة الله وترك لنفسه الحبل على الغارب حينئذ أو بقها يعني أهلكها هذا الحديث عظيم جدا يفتح الأمل للإنسان وهو في حركته الدؤوبة في هذه الحياة فتجد هذا يعمل مزارع وهذا يعمل صانع وهذا موظف وهذا يكتب وهذا يقرأ وهذا يشتغل أعمال حرفية صغيرة إلى آخر ذلك إذا أعمال كلها يقصد منها الناس جلب الرزق إليهم والرزق هذا حسن دنيوية ليستمتع بدنياه وليعيش الله سبحانه وتعالى جعل هذا الرزق في الدنيا مثل مصغر للرزق في الآخرة كأنه قال هذه أبواب متعددة ماذا تستطيع أنت إما من أهل الذكر فتشتغل بالذكر وهناك مجال عظيم أمامك أنت من أهل الصلاة تشتغل في الصلاة أنت من أهل الصدقة من أهل المال تشتغل في المال أنت من أهل الصيام كذلك أنت من أهل القرآن كذلك إذن الناس عاملون وأبواب الخير كأبواب الرزق أبواب الرزق في الآخرة كأبواب الرزق في الدنيا لا تتعذر بأنك ما تستطيع أن تعمل أي عمل إنما تستطيع وكل بقدره وباستطاعته وبما منح الله سبحانه وتعالى فتح لك في باب الصلاة اشتغل في الصلاة أكثر فتح لك في الذكر أكثر فتح لك في العلم اشتغل في العلم وهكذا فهذه مجرد أمثلة لأبواب الخير المتعددة لرزق الله في الآخر، لذلك عقب في الآخر ماذا قال؟ قال كل الناس يغدو، فبائع نفسه، فمخلصها، معتقها من النار، و أو موبقها إذا ترك هذه الأعمال، فالاعمال إذا كثيرة هذا الحديث يجسد لنا أن أبواب العمل كثيرة، فالامل كبير، فالامل كبير, كبير أن يكون الإنسان من أهل هذه الأبواب ولذلك جاءت عظمة هذا الحديث القصير من فتح هذا الباب أو الأبواب المتعددة نأخذ هذه الأبواب الطهور شطر الإيمان إذن الإسلام دين الطهارة ودين الطهارة الحسية والمعنوية الحسية بإزالة النجاسات والأقدار والأوساخ البدنية وعلى الثوب أو اللباس والطهارة من الطهارة الحسية رفع الحدث رفع الحدث سواء كان الحدث أكبر كالجنابة أو الحيض أو النفاس أو الحدث الأصغر كالحدث بنقض الوضوء فالطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء الشرعي والطهارة من الحدث الأكبر بالغسل الشرعي إذا هذه الطهارة سواء بغسلها أو بوضوئها لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى فجعلها نصف الإيمان نصف الإيمان سواء قلنا الصلاة أن الإيمان الصلاة أو أن الإيمان المعروف الإيمان المعروف فذا يدل على أهمية هذه الطهارة الحسية والله سبحانه وتعالى قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهذه غاية من الغايات التي يسعى لها الإنسان أن يسعى إلى أن يحبه الله جل وعلا والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يتوضى فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه وجه إلا وجبت له الجنة وهذا دليل على أهمية هذه الطهارة العظيمة إذا هذه الطهارة الحسية من الطهارة الطهارة المعنوية بمعنى طهارة القلب من أمراضه التي تعتريه كالحسد والبغض والكره للآخرين والرياء والسمعة والعجب والغرور والكبر كل هذه أمراض ونحوها تعكروا بياض القلب وتسوده فتؤثر على طهارته فكما يسعى هذا الدين لطهارة الجسد ورفع الحدث منه وإزالة النجاسة منه فكذلك يسعى إلى تطهيره من الداخل برفع هذه الأمراض وإزالتها ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والتوبة تغسل الأوساخ والنجاسات التي تع... يعني تعلق بالقلب والطهارة الطهارة الحسية تغسل الظاهر الأمر الثاني الباب الثاني باب الذكر سبحان الله تملأ الميزان والحمد لله أو الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله تملأ أن أو تملأ ما بين السماء والأرض هذا فضل من, من من أعظم الفضل للذكر لذكر الله سبحانه وتعالى ولا عجب في ذلك بعض الناس يقول كيف أن هذا شيء سهل يعني ويقول هذا الأجر العظيم الكبير والفضل الجزيز نعم لماذا لأنهم متصل بالله عز وجل فأنت تذكر من تذكر الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى لو أنك تذكر مسؤولك في الوظيفة أو مسؤولك في العمل في كل مجلس في كل مكان وأنت تمدح فيه وتقول هذا الذي لم أرى فيه عيبا وهذا الذي ممتاز وهذا الذي لا يظلم وهذا الذي يعطي الناس حقوقهم وتثني عليه وتنزه من المعايب كيف يحبك هذا الرجل وهذا المسؤول وهذا في الدنيا ولله المثل الأعلى يحب الثناء من عبده جل وعلا فلذلك كان لهذا الذكر الأثر العظيم في سواء كان في محبة الله سبحانه وتعالى لعبده الذاكر أو كان في ثقل ميزانه بالحسنات فإذا كانت لا إله إلا الله إذا وضعت في الميزان طاشة الصحف وهي كلمة لا إله إلا الله لماذا؟ لأنه مرتبط بتوحيد الله عز وجل وكذلك بقية الأذكار ومن هنا يأتي الفضل الثاني حتى في الدنيا أو الثالث أن هذا الذكر يطرد الأعداء عنك وأقواهم وأشدهم وأعظمهم الشيطان, الشيطان فيطمئن القلب وأعظم باب يوصد ضد الشياطين الحصن الحصين هو الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى ولذلك قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لماذا؟ لأن الشيطان يهرب فإذا هرب الشيطان صفى القلب لله عز وجل فطمأن وسكن ولذلك من أعظم الامتنان على العبد أن يكون صدره من شرحا مطمئنا لذلك امتن الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله ومصطفاه وخليل محمد عليه الصلاة والسلام من شرح الصدر ألم نشرح لك صدرك فهذا امتنان من الله سبحانه وتعالى من أراد حسنة الدنيا وحسنة الآخرة والراحة والطمأنينة والهدوء والسكينة فليذكر الله عز وجل فسينال خير الدنيا والآخرة من خير الدنيا الأرزاق والذكر من أعظم أبواب الرزق ذكر الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ثم ماذا يرسل السماء عليكم مدرارا هذا رزق لمن للمجتمع رزق للمجتمع كله لما يأتي المطر وتحيى الأرض وتجري الأنهار وتمتلئ الآبار بالمياه والعيون رزق لعامة الناس بسبب نوع من الذكر وهو الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا انظر بعدها ويمددكم بأموال ما قال مال أموال ما يمكن يفتقر الذاكر أبدا مهما كان لا يمكن يجوع أبدا إذا ذكر الله واستمر بذكر الله وهذا نوع من الذكر وهو الاستغفار فما بالك ببقية الأنواع الذكر الأخرى إذا عملها يمددكم بأموال وبنين لأن البنين من الرزق وهذا الرزق كما هو في الدنيا فالبنين إذا كانوا صالحين كان رزقا في الدنيا وفي الآخرة, الآخرة لأن امتداد الإنسان في حياته وبعد مماته كما هو ماله أيضا أبناء. أبناؤه فجمع حسن حسنتي الدنيا بسبب الاستغفار. الاستغفار وهو نوع من الذكر فكيف لو اجتمعت انواع الذكر ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول استغفروا ربكم والله إني لا استغفر الله في اليوم أكثر من مئة مرة وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأفضل الخلق والشافع المشفع في المحشر وأول من يدخل الجنة وله حوض من شرب منه لا يضمأ بعده أبدا في عرصات يوم القيامة وفي الجنة وله المنزلة العلية والرفيعة ومع ذلك يقول قوم استغفروا ربكم أني لا أستغفر في اليوم أكثر من مئة مرة وفي ورد في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة هذا رسول الله إذا هذا من فضل الذكر يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ثم رجع للمجتمع ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أتى الرزق من جميع جوانبه أتى الرزق من جميع جوانبه ما قال الله لا يمكن إلا بهذا السبب أو بذلك السبب الآخر ولا يمكن صناعات ولا زراعات وإلا وإلا اشتغلوا بهذا المنطلق هذا هذه جملة من فضائل هذا الذكر العظيم الذي يستطيعه الصغير والكبير والمتعلم وغير المتعلم والذكر والأنثى والمريض على السرير الأبيض كما يقولون والصاحي والذي في عمله وهو يشتغل والمرأة في مطبخها والإنسان في سيارته العربي والعجمي العرب نعم العربي والعجمي والمرأة أو البنت في في الباص وهي في أو في الحافلة وهي تتجه إلى مدرستها وهكذا في يعني جميع المجالات ما في أي عذر حتى الذي علجم لسانه ولا يستطيع الكلام يذكر الله بقلبه فيشمله هذا الذكر هذا باب عظيم والكلام فيه يطول ونكتفي بهذا منه. قال بعد ذلك الصلاة نور الصلاة نوع من الذكر وما شرعت إلا لذكر الله فلذلك من فوائد الذكر أنه نور في القلب ونور في الوجه فالصلاة ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري فالصلاة كلها ذكر لأن الذكر كما يكون باللسان يكون بالقلب بالقلب والعمل يكون بالقلب والعمل فالصلاة نور في القلب لأنها تطهر القلب ونور في الوجه ولذلك ترى أن الإنسان المصلي دائما وجهه والضاه والإنسان ترى إنسانا من وجهه تحبه لأن فإذا فتشت وجدته مصلي فالصلاة نور والمقصود بالصلاة الصلاة الحقيقية وكل ما زاد منها العبد بما شرع الله عز وجل كانت له نورا في الدنيا ونورا في الآخرة ونور في القلب ونور في الوجه قال بعد ذلك والصبر ضياء والصدقة برهان نعم الصدقة لأن المال محبب للنفس وأشد ما يملك الإنسان ماله فهو, فهو شحيح الأصل أنه شحيح بماله لأنه تعب عليه وبذل واجتاد فإذا أنفق من هذا المال كأنه ينزعه نزعا من نفسه وبعض الناس قد يضحي بشيء من جسده ولا يضحي بشيء من ماله هذا يدل على قوة أو على حب التملك للمال فإذا أخرج الإنسان من ماله بطوع نفسه واختياره كان ذلك برهان على دليل على إيمانه بالله عز وجل ومن ثم تأتيه الآثار الأخرى للصدقة كنا حاجز عن النار اتقوا النار ولو بشقي تمرة, تمرة بشق تمرة نصف تمرة يعني لا قيمة لها من حيث القيمة المادية في واقع الناس اليوم لا قيمة لها نصف تمرة فاذا تصدق الانسان فما بالك بالذي يتصدق تمرات او يتصدق بكيلو تمر او يتصدق بمئة كيلو او يفطر مئة صائم في رمضان هذا يعني كل ما تصدق كانت حاجز له عن النار بالإضافة إلى أن هذه الصدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تربو يوم القيامة تزيد تصور أن عندك مزرعة والقانون عندك أنها تزيد تزيد تزيد من اليوم إلى يوم القيامة كم تكون لا حصر لها لا حصر لها ستكون لك جنانا يوم القيامة لأن هذا أنت تصدقت بشيء فالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين أعطاك أضعاف أضعاف ولذلك قال الصدقة مثلها الله سبحانه وتعالى كالسنبلة الذي أنت تبذر حبة فهذه الحبة تكون سبع سنابل وفي كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء يعني شيء يعني لو أخذنا بالحساب الرياضي لا يمكن هذا الريال واحد أن تصدق به لا تعلم إذا خرج من إخلاص وبنفس طيع وبدون من على هذا المتصدق عليه كم وكم سيكون عندك يوم القيامة فإذلك قل والصدقة برهان دليل على قوة إيمان الإنسان والصبر ضياء نعم الصبر بأنواع الثلاثة التي ذكرناها ضياء للإنسان لأنه بالصبر يطيع العبد ربه بالصبر يكف عن المعاصي بالصبر يرضى بأقدار الله عز وجل بالصبر ينال مبتغاه ولذلك من أكثر المواضع في القرآن الصبر جاء في أكثر من تسعين موضعا جاء في أكثر من تسعين موضعا والنهاية يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب والقائل من هو الله سبحانه وتعالى ما قال لك المسؤول الفلاني ولا التاجر الفلاني يقول لك بغير حساب لو قال لك بغير حساب يعني بما يستطيعه وهو من هو في هذا الكون الله سبحانه وتعالى هنا يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب من الله سبحانه وتعالى والباب الأخير هنا باب القرآن القرآن حجة لك أو عليك إذا معك سلاح معك سلاح هذا السلاح ما هو كتاب الله كتاب الله عز وجل القرآن حفظا وقراءة وتدبرا وعملا ودعوة إليه ودفاعا عنه كل هذا يشمله قول والقرآن حجة لك أو عليك فإذا عملت بهذا القرآن كان حجة لك يوم القيامة فهو يقودك ويكون لك قائدا خيرا يوم القيامة ويقال لصاحب القرآن ارقى وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صاحب القرآن ليس حسنته لنفسه فقط وأول من ينال من أول من ينال حسنت قارئ القرآن من هو والداه يوضع عليهما تاج الوقار. تاج الوقار يوم القيامة فيعرفوا بأن ابنهما أو بنتهما كان, كان حافظين لكتاب الله عز وجل فيدل هذا على عظمة القرآن ولا غرابة في ذلك هذا كلام الله ما بالك لو كنت تردد لكلام واحد من عظماء الدنيا ما سيفرح ويقدمك إذا علم عنك لكن ولله المثل الأعلى فأنت الآن تردد كلامه وتقرأه وتحفظه ليلا ونهارا سرا وجهارا فالله سبحانه وتعالى يعلي منزلتك لأن هذا كلامه جل وعلا تكلم به وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم قرآن يتلى إلى يوم القيامة هذه جملة من أبواب الخير فيكون لك القرآن حجة لك أما إذا أدبرت عنه فسيكون حجة عليك وسيزجك في قفاك يوم القيامة إلى النار والعياذ بالله بل قد يوقعك في الدنيا قد يوقعك في الدنيا وما أحد تطاول على كتاب الله عز وجل إلا كانت نهايته بائسة في هذه الدنيا إن لم يراجع نفسه ويتب إلى الله سبحانه وتعالى والحوادث التاريخية لمن تعرض لكتاب الله عز وجل فالله يغار يمهل ولا يهمل. ولكن لا يهمل سبحانه وتعالى فليتنبه إلى من يتعرضون لحفظ القرآن أو من يتعرضون لحفظة القرآن لذات القرآن فيتنبهون لمثل هذا الأمر إذا هذه جملة أعمال يصل بها الإنسان أو بأحدها إلى الهدف النهائي الذي يجب أن يرسمه الإنسان لنفسه في هذه الحياة التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها تشتري نفسك تخلصها من النار أو توقعك في النار والعياذ بالله اشتري نفسك بهذه الأعمال الصالحة إذا الهدف الخلوص من النار ودخول الجنة اسعى لهذا الهدف بأحد الأعمال الآتية أو بجميع هذه الأعمال أو ببعضها وكل ما زاد عمل فهو خير لك أضعاف مضاعفة عند الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر من هذا الحديث وإن كان في أسئل حول الحديث وإلا ننتقل الحديث الآخر. لدينا عدد أسئل حقيقة هنا ولكن نبدأ بالحاضرين يا شيخ. تفضل. يا شيخ قول صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان هل المراد الحمد لله بذاتها أما جنس الذكر؟ هو الظاهر من اللفظ أن الحمد لله بدليل أنه قال سبحان الله تملأ أو تملأ ما بين السماء لكن لا يعني هذا أن بقية الأذكار لا حظ لها في الميزان لا لكن هذه ميزة للفظ الحمد لله نعم هنا فضيلة الشيخ سؤال من الأخ عبد الله من بريطانيا يقول بارك الله فيكم يا شيخ ما سبب ذكر الصلاة مرتين بلفظين مختلفين الأول الطهور شطر الإيمان واللفظ الآخر الصلاة ونور الأول للطهور ليس للصلاة نعم الأول للطهارة لبيان الطهارة والثاني للصلاة الأخذ الشيخ أدل المرابط من المغرب يقول هل من الجائز أن يقال في تفسير كلمة الطهور بطهارة القلب من الغل والحسد والحقد وسائر أمراض القلب التطهر منها من هذه الأمراء يعني مم. التطهر منها مم. نعم الأخت منى أيضا من السعودية تقول هل الأجر على الذكر يختلف على حسب استحضار القلب بلا شك بلا شك أنه كل ما استحضر الإنسان الذاكر بقلبه الذكر الذي يذكره فهو اولى من الذي يردد بدون استحضار مع أن الذي يردد بدون استحضار له أجره لكن لأنه كن الإنسان لسان يتعود, يتعود على الذكر هذا خير وبركة لكن إذا استحضر الذكر فهو أعظم وأجل. نعم. الاخت لولو من السعودية أيضا تقول فضيلة الشيخ لا أذكر الله كثيرا بالتسبيح والأذكار ولكن أذكر الأخوات بالمحاضرات والبرامج الدينية ونتحدث في ذلك هل يعد هذا ذكرا وإني أذكر الله وأني أذكر الله في هذه الحال. هذا نوع من الذكر ذكر الله الجماعي يعني في أمام الناس هذا نوع من الذكر قصة يا شيخ هي تدل يعني تقوم بعمل الدلالة على المحاضرة هذا نوع نعم. من الذكر المحاضرة بذاتها إذا كانت في العلوم الشرعية هي ذكر لله عز وجل فهي نوع من الذكر لكن لا يعني هذا أن تكتفي بها عن الأذكار الأخرى لأن الأذكار الأخرى الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وغيرها من الأذكار الواردة هذه هي الزاد الحقيقي للإنسان ليؤدي بقية أعمال فهي التي تعطيه القوة كما أن السيارة تأخذ بنزين فبنزين الإنسان للقوة العملية هذا الذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كان يجلس بعد صلاة الفجر إلى أن يرتفع الضحى كثيرا فيأتيه ابن القيم ويسأله لماذا جالس قال هذه حصتي يعني لبقية أعمالي في هذا الوقت فالأخت التي تلقم محاضرات وندوات وتدل الناس لا تكتفي بهذا فقد مع كثرة هذا العمل قد يقسو قلبها فعليها أن يكون لها وعلى كل إنسان يكون له جلسات مع نفسه لذكر الله سبحانه وتعالى وللله سبحانه وتعالى شرع لنا ذكر الصباح والمساء وفيها يعني سبحان الله ولا إله إلا الله على مئة مرة فهي الزاد الحقيقي للإنسان أو هي من الزاد الحقيقي للإنسان فلا يكتفى بمجرد طلب العلم أو بمجرد المحاضرات والندوات أو التوجيه ونحو ذلك أحسن الله إليكم قبل أن ندلف إلى الحديث التالي السؤال الأخير عند الأخ ثم نكمل نعم فضلت الشيخ ما حكم من حفظ آية من القرآن ثم نسيها هل يكون هذا عليه يعني لا حجة القرآن يقول حجة عليه هو يعني نسيان الحفظ إذا كان متعمد وبإهمال لا شك أنه نوع من الحجة يوم القيامة على الإنسان لأنه أهمل كتاب الله عز وجل لكن إذا كان النسيان هذه مقدرة الإنسان ولا يستطيع هو يواظب ويقرأ ولكن ينسى هذا نوع من المدافعة نوع من المجاهدة للنفس فهو مأجور إن شاء الله على قراءته ومأجور على المجاهدة عندما جاهد عن نفسه عن النسيان أما إذا كان نسيان لإهمال كما واقع كثير من الناس لإهمال أو لا مبالات فهذا نعم هو الذي يكون نوع من أن القرآن يكون حجة عليه طيب وما صحة القول ويل لمن حفظ آية ثم نسيها هذا بالتفصيل الذي ذكرنا نعم يعني معناه صحة هذه العبارة حسب التفصيل الذي ذكرنا له طيب نعم أحسن الله إليك وضع الشيخ نبدأ في الحديث التالي نعم قال المؤلف رحمه الله عن أبي ذرن الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً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 إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أحسنتم هذا الحديث العظيم أخرجه الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله وما أخرجه مسلم عرفنا أن الأمة تلقته بالقبول هذا الحديث يعجز اللسان عن إيفائه حقه والإمام أحمد يقول لا أعرف لأهل الشام لأن إسنده كلهم من الشام ألا أعرف لأهل الشام أشرف من هذا الحديث لعظمة هذا الحديث وما حوى من المعاني الكبيرة الجليلة ولذلك كما شرط مهما تحدث اللسان وكتب القلم لا يوفي هذا الحديث حقه لماذا؟ لأنه يتعلق بالمولى عز وجل ويرسم الطريق الواضح البين لعلاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى فيعرف الإنسان قدر ربه جل وعلا لكن نعطي بعض الإشارات في هذه الدقائق فإن لم نتمكن من إنهائها نأخذ شيئا في الدرس القادم إن شاء الله الأمر الأول فيه بيان عظمة الله سبحانه وتعالى كما بين الله سبحانه وتعالى بهذا النداء اللطيف يا عبادي فنسب العباد إليه جل وعلا كونك تقول لابنك ولله المثل الأعلى وأنا أحب الأمثال دائما للتقريب تقول يا ابني أعطني كذا أو لا تفعل كذا ليس مثل تقول يا فلان فأنت لما تقول له يا ابني نسبته إليك كأنه جزء منك لكن لما تقول يا صالح يا أحمد يا فلان أعطيته مجردا فالله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي فالله سبحانه وتعالى حينئذ نسب العبادة إليه جل وعلا يا عبادي فهذا النداء اللطيف بيّن لنا في من خلال هذا النداء أعظمته جل وعلا إذا هو الهادي سبحانه وتعالى هو الرزاق جل وعلا هو الذي يطعم الناس ويطعم الخلق هو الذي يكسوهم هو الذي يغفر ذنوبهم إذا أخطأوا مع كل هذا لا يضره أن الإنسان لا يطيعه أو أن الإنسان يطيعه لا يضره أن الإنسان يعصيه ولا ينفعه أن الإنسان يطيعه فالحاجة إذا ليست لله عز وجل فالحاجة للإنسان ومع هذا يعني هو الهادي وهو الرزاق جل وعلا وهو الغفار سبحانه وتعالى وهو الذي لا ينقص من ملكه شيء ولا يزيد من ملكه شيء مع ذلك عدل جل وعلا بأنه يوم القيامة لن نحاسبكم إلا على أعمالكم لن تحاسبوا إلا على أعمالكم فإذا فيه بيان عظمة المولى جل وعلا وإذا تمثل الإنسان عظمة الله في هذه الحياة سهل عليه كل شيء وهان عليه كل شيء وارتفعت نفسه إلى أعالي الأمور فلا تنظر إلى سفاسفها والأمور الدنيئة فيها فتعلق بالمولى جل وعلا كيف ذلك؟ يطلب الهداية من الله ليس من أحد يطلب الرزق من الله ليس من أحد يطلب الإطعام والكسوة من الله سبحانه وتعالى ليس من أحد أخطأ يطلب المغفرة من الله جل وعلا ليس من أحد إذا ارتبط بالله سبحانه وتعالى فهمته عالية جدا هكذا مردود شعور الإنسان بعظمة الله سبحانه وتعالى هذا الأمر الأول وأثر الأمر الثاني هذا فيه تسلية للفقراء للمساكين لعامة الناس للمرضى للمستضعفين للمقهورين للمظلومين لأنهم يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى انتبهوا من هو المطعم من هو الذي يكسو الناس من هو الرزاق من هو الذي يشفي الناس من الذي يغفر الذنب الله سبحانه وتعالى فلا يتعلق الإنسان بغيره بغيره جل وعلا إنما على سبيل الأسباب يفعل العمر الثالث الله سبحانه وتعالى عدل افتتح حرمت الظلم على نفسي ومن عدالته جل وعلا أنا لا أحاملكم إلا في النهاية ختم الحديث بحسب أعمالكم فلا تظلمون فإذا حرمت الظلم على نفسي فالله عدل فلا يظلم الناس مثقال ذرة ولذلك جاء في قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا فالله سبحانه وتعالى لا يظلم ولذلك جعل عاقبة الظلم وخيمة فالظلم ظلمات يوم القيامة والظلم من اسمه ظلمة والظلم ضد النور, النور فإذا ارتكب الإنسان هذا الظلم فكأنما سار في طريق مظلم ولذلك إذا أخذ الظالم أخذه الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر ولشدة هذا الظلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ معاذ من هو حب الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لما أرسله لمهمة جليلة وهي مهمة الدعوة إلى الله عز وجل إلى اليمن أعظم المهام بما نهى نهى عن الظلم ما قال أترك كذا وأترك كذا وأترك كذا لا أترك الظلم واتقي دعوة المظلوم مع أنه حب النبي صلى الله عليه وسلم يحبه عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ولذلك جاء في الحديث الآخر دعوة المظلوم مستجابة ولو كان فاجرا ففجوره على نفسه لكن كونه مظلوما دعوته مستجابة فلا تظالموا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تظالموا عن الله عز وجل فإذا هنا تحريم الظلم والظلم يكون على النفس يكون على الأسرة يكون على الآخرين يكون على النفس بالخلل في توحيد الله وإذلك لما أوصى لقمان ابنه ماذا قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إذا كل معصية ظلم وأعظم الظلم الشرك بالله عز وجل وظلم الأسرة ظلم الأسرة ليس بقلة الأكل والشرب فقط والكسوة. هذا نوع من الظلم إذا كان قادرا هذا الولي على كسوة أهلي وإطعامهم وإسقائهم والإتيام بحاجاتهم لكن الظلم الأعظم هو تركهم وعدم تربيتهم على ما يوصلهم إلى الجنة ويبعدهم عن النار فإذا الظلم يكون للأسرة أيضا فإذا ظل ترك الإنسان التربية لأبنائه وبناته وزوجته وأهله وإخوانه وأخواته ظلمهم وسيعاقبوا على هذا الظلم ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والظلم يكون للناس عموما بالاعتداء عليهم على أجسادهم على أموالهم على أعراضهم بتحميلهم ما لا يطيقون ظلم الناس بعضهم لبعض ظلم العمال ظلم الخدم ظلم الخادمات ظلم الشركة في الأموال ظلم الموظفين ظلم الأعمال نفسها الموظف يظلم نفسه بظلم عمله فلا يؤدي عمله خير الأداء فإذا جمعت هذه الكلمة فلا تظالموا فلا تضالمو من هذا الحديث أيضا أن الناس بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى فقراء دائما فلذلك قال الله سبحانه وتعالى استهدوني أهدكم استطعموني أطعمكم استغفروني أغفر لكم أطلب الكساء أكسكم فإذا الإنسان بحاجة دائمة إلى الله سبحانه وتعالى فهذا ينفي الغرور ينفي الكبر ينفي عن النفس أنها يعني استغنت عن الله سبحانه وتعالى بينما العباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى ما دام العبد بحاجة إلى الله فليلجأ إلى الله دائما وأبدا ولذلك جاء في الدعاء رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين طرفة عين كم من الزمن طرفة عين لا تحصى في الزمن ومع ذلك من وكل إلى نفسه طرفة عين وكل إلى ضعف وخور وهلاك فإذا الإنسان فقير إلى الله سبحانه وتعالى فيطلب هذه الأمور من الله جلا وعلا مما يفيده الحديث أيضا أن الإنسان جبل على الخطأ والتقصير وليس العيب في ذلك لأن هذا طبيعة البشر طبيعة البشر يخطئون يذنبون يقصرون وهذا في تسلية للبشر الذين يخطئون ويقصرون ليس العيب في ذلك العيب في أمرين إما في تقصد الخطأ وإما في الاستمرار فيه على الخطأ أو الاستمرار الخطأ. هذا هو العيب لذلك التقصد الخطأ هذا جاء قاصدا بقصده بنيته بأن يخطأ فيلام على ذلك شد الملامة ثم الأشد الاستمرار على الخطأ ولذلك جاء في الحديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فلذلك يجب على العبد أن يسرع إلى التوبة وإلى تصحيح الخطأ الذي وقع فيه فيطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى أيضا مما يفيد هذا الحديث أن الله غني عن العالمين لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي فإذا من المستفيد؟ العبد نفسه الذي يستفيد هو العبد نفسه أنت لا تقدم لله لتعطي الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك إنما أنت تنفع نفسك لذلك الإنسان يتكبر على ماذا على الله عز وجل لما يشح بماله يشح بما هذا مال الله تشح به ماله إلى مانا أنت ليس لك مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو ما لبست فأبليت غيره مالك شيء إنما هي أرصد في البنوك ونحوها ولا تستمتع بها إلا ما يعني أكلت في الدنيا واستمتعت به وإلا ما ادخرته لك في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى فإذا دام أن الطاعة لا تنفع الله سبحانه وتعالى والمعصية لا تضر إذا أتنفعك أنت وتضرك أنت فطع الله جل وعلا واستمر في طاعتك لله واسأل الثبات على ذلك كذلك اجتنب معصية الله جل وعلا ثم من كان كذلك هذا يدل على عظمة الملك والقدرة من الله سبحانه وتعالى عظمة ملكه جل وعلا وعظمة قدرته سبحانه وتعالى فالله واسع الملك فإذا كان لا تضره طاعة المطيع ولا تنفعه لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع إذا اطلب العفو من الله في جميع أمورك ارتبط بالله سبحانه وتعالى في جميع حالاتك فلا تحيد يمينا أو يسار مما يفيده الحديث أيضا أن الإنسان مسؤول عن نفسه وسيحاسب على ذلك حساب عدل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أصغر شيء في الكون ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى أصغر شيء في الكون ولذلك يعني جاءت عدد من الآيات في بيان هذا المعنى العظيم أنك مجاز على أعمالك إن خيرا فخير وإن شرا فشر فاحرص على الخير واجتنب الشر واعلم أن كل شيء محاسب عليه فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يعلمها الله سبحانه وتعالى بعض الشاشات أحيانا تعرض يعني بعض الحيوانات في البحار الدقيقة في أعماق البحار يقول الإنسان سبحان الله من الذي يحصي هؤلاء هذه المخلوقات من الذي يرزقها الله سبحانه وتعالى إذا كان يعلم السر وأخفى فالإنسان لا يستحي من نفسه عندما يعصي هذا المولى جل وعلا عندما يرتكب أمرا من الأمور هؤلاء الذين يعصون الله جهارا نهارا ولا يعصونه بالمعاصي الصغيرة بل بالمعاصي الكبيرة ويتباهون و و و بذلك وانقلبت عند كثير منهم السيئات إلى حسنات تجد الإنسان يفاخر أحيانا بسيئاته، يفاخر بعمله السيئ لماذا؟ لأنه يقلد فلانا أو يقلد المجتمع الفلاني أو لأنه حاد الله ورسوله بهذا العمل فأصبح مثلا الاختلاق مشروع أصبح السفور بالنسبة للمرأة مشروع أصبح ترك الصلاة عند كثير من الناس مجاملة لبعض الناس هذه الكبائر العظيمة وأمثالها كيف لا يستحي منها الإنسان والإنسان لو, لو جرح في يده جرحا سهلا كيف لا ينام ليلة ولا ليلتين ولا ثلاث فما بالك غدا عند الله سبحانه وتعالى فما بالك بالأعظم من هؤلاء الذين يستهزئون بالله أو بآياته أو بشرعه أو بكتابه أو بنبيه عليه الصلاة والسلام فهؤلاء أعظم وأعظم وما بين هؤلاء من الذين يعملون المعاصي تلو المعاصي غيبة ونميمة وكذب وبهتان وزور وأكل أموال الناس بالباطل أو الذين يعلنون الحرب على الله عز وجل ويقولون ها نحن أبطال نحاربك يا ربنا لأنك أعلنت الحرب على أصحاب الربا نحن نتعامل بالربا، فهؤلاء أعلنوا الحرب على الله لأن الله قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله ألا يستحي هؤلاء من الله سبحانه وتعالى الذي يجازيهم على الذرة إن خيرا فخير وإن شرا فشر فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه في هذه الدنيا قبل أن يحاسب وإلا هو ماشي في القطار وسيتوقف قطاره في يوم من الأيام ويقال فلان مات وحمل على ظهره إن خيرا فخير وإن شرا فشر أخيرا هذا الحديث يعتبر من الأحاديث القدسية لأن النبي صلى الله عليه وسلم رواها عن ربه عز وجل فكما قال أبو ذر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل والأحاديث القدسية هي وحي من الله عز وجل لكنها بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم فتفترق عن القرآن القرآن متعبد بألفاظه والحديث القدسي غير متعبد بألفاظه القرآن هو الذي يتلى في الصلاة ويعتبر الحديث القدسي ليس كذلك وهناك فروق أخرى نكتفي بها ولعلنا نكون على إجمال هذا الحديث المبارك أحسن الله إليكم يا رضي الشيخ نفتح المجال للأسئلة وسنفتح أيها المجال أيضا لاتصالاتكم على هواتف البرنامج المعروفة والمعروضة أمامكم على الشاشة إن أردتم طرح الأسئلة بين يدي فضيلة في الشيخ فيما تحدث فيه وأجاد وأفاد فيه بارك الله في الحديثين الماضيين أبدأوا من هنا إن كان في أي أسئلة طيب فضلا حسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إذن أذنتم لي أنعود إلى الحديث السابق مداخل بسيطة فقط. إنعم. في باب الذكر. من الناس من تجده من الناس من يغدو ويروح ذاكرة لله عابدا شاكرا بعكس ذلك من الناس من يلهو بتجارته بعمله. فتجده ذات مرة يصاب بمصيبة أو كارثة أو يخسر في مساهمة أو مناقصة أو من من, من هذه الأشياء. فتجده يتذكر الله عز وجل فقط في في وقت الشدة. أوليس كان بالحق والأفضل أن يتذكر الله سبحانه وتعالى في الرخاء فيكون في الله سبحانه وتعالى معه في الشدة بلى فهذا أحسنت يعني مداخلة طيبة وهذا أيضا يذكرنا بالحديث السابق أو حديث سابق احفظ الله يحفظك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة الإنسان إذا ذكر الله في حالة رخائه وغذيناه وقوته وشبابه وصحته ذكره الله في حال ضعفه وفقره ومرضه وكبره فيذكره الله سبحانه وتعالى بمعنى يحفظه في يعني هذه الأحوال العصيبة بالنسبة له فالإنسان يله في وظيفة في أعماله في أهله في تجارة فعليه أن يتنبه ومن أفضل ما يعين الإنسان على ذلك برمجة اليوم والليلة برمجة اليوم والليلة على الأعمال المختلفة تعين الإنسان ويضع فيها الحد الأقل الذي لا يجوز التنازل عنه وما زاد عليه خير وفضل نعم أحسن الله إليكم نبدأ باستقبال اتصالات فضيلة الشيخين أذنتم نعم. فهذه الأخت مها من السعودية السلام عليكم استراحيكم. تفضل أخت مها. السلام عليكم عليكم السلام من الله وبركاته تفضل لا سمحتم فضلي. هل يجوز أني مثلا أعمل لأي أمل في البيت أشتغل أو كذا وأستمع للقرآن طيب تسمعين اللي جاء بإذن الأخت معها شكرا جزيلا الأخت أم فهد أيضا من السعودية أم فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أحسن الله إليك يا شيخ كيف يعني. يكون قضاء الصلاة إذا كان كيف يكون قضاء الفراث إذا كانت مجتمعه؟ قضاء الصلاة إيش إذا كانت مجتمعه يعني كثيرا بقدر مئتين يوم مجتمعه؟ نعم بقدر مئتين يوم هل يعني يبدأ الواحد يترك النوافل أو يعني حسب وقت الفراغ نعم جميل وبالنسبة طيب. الكفارات الكفارات الأيمان هل الإنسان يعني آجر إذا أداها طيب تسمعين أم فهد وشكرا جزيلا أيضا أم شروق من السعودية تفاضل أم شروق السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته, عليكم وبركاته, عليكم وبركاته يا شيخ عندي مداخلة وبعدها أربع أسئلة إذا سمحت أرجو أن لا تطول المداخلة لكي نستطيع أن نعرض أكبر قدر ممكن من رأسلة بين فضلة الشيخ إن شاء الله القرآن الكريم كتاب لا يقارن بسائر الكتب وفضله عليها كفضل الله تعالى على جميع خلقه لأنه في ناس يقارنون بأي كتاب في منزل يبعونه في أي مكان وللقرآن الكريم حق على الناس ومن ذلك الحق رأته وثلاوته وثلاوته أيضا بترتيل وتجويد حفظه أو حفظ شيء منه التأمل والتفكر في آياته والوقوف عند وعده ووعده أيضا إثبات الشفاعة يوم القيامة ومن ذلك شفاعة القرآن لقارئه فالقرآن يرفع منزل الصاحب يوم القيامة لقوله أن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سنة رضي الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيه عندي أصحابه. هذه بالنسبة لل. لتو... السؤال. بما تنصح جميع لك الغافل عن قراءة القرآن. نعم. السؤال الثاني. كيف نكسب الحسنات إذا لم نجد ما نتصدق به؟ إيش؟ إذا لم نجد ماذا؟ إذا لم نجد ما نتصدق به؟ إيش؟ تقول كيف نكسب الحسنات إذا لم نجد ما نتصدق به؟ طيب السؤال الثالث. السؤال اللي بعده. هل من شر فعل الخير أن يكون كثيرا؟ أرجو توضيح ذلك. وكيف تنصر أخاك المظلوم وكيف نرتقي دعوة المظلوم؟ طيب شكرًا جزاك الله أنا. وياك شكرًا جزيلاً أختي مشرو. طيب نستمع أيضًا إلى أمل من السعودية. تفضلي أخت أمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام. لو سمحت يا أخوي. تفضلين. يا شيخ ممكن. عامل الأربعين النووية بشرح الشيخ محمد بن صالح العثامين طيب شكرا جزيلا نامل أيضا أم سلمة من السعودية السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته لو سمعت سؤالين الأول هل يقصد بقارئ القرآن الذي يرتقي في الآخرة هو من يحفظ القرآن عن رهر قلب أو من يقصر من تلاواته ولا يحفظه نعم. السؤال الثاني نعم إذا كان في القلب قرهن لبعض صفات أو أفعال بعض الإخوة بالله التي لا تمس الشريعة في شيء فهل هذا يعتبر من البغض لهم أو النفاق معهم في المعاملة؟ جميل واضح جدا أنه مسلم شكرا جزيلا إذا نبدأ شيخ بسؤال للأخت مها نعم هل يجوز عمل أي عمل وهي نعم الأخت مها تسأل عن العمل والقرآن يتلى في الإذاعة أو في مسجل هذا لا لأن إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وإنما يعني ممكن مع العمل هي تتل من من حفظها أو العامل يتلو من حفظه أو تذكر الله سبحانه وتعالى ب ب لسانها أو بقلبها لكن أن يقرأ القرآن وهي لا هي عن فلا المفاهيم المفاهيم قل متى يكون قضاء الصلاة الفائتة المجسمعة أولا لا يجوز أن تفوت الصلاة على الإنسان إلا لعذر والعذر من سفر أو مرض فإذا اجتمع يعني جاء العذر وسفر أو مرض السفر معروف يجمع الظور مع العصر والمغرب مع العشاء أما أن المرض قد الإنسان يغما عليه قد لا يستطيع يكون في عملية ونحوها فإذا أو نام عن الصلاة وصلوات مجتمعة فعليه أن يقضيها مرتبة يقضيها مرتبة مثلا فاته اليوم يبدأ الفجر الظهر العصر المغرب مشتهر عند الناس أن يقضي الفجر مع الفجر الظهر مع الظهر هذا ليس بسليم السليم أن تقضى مرتبة بحسب الاستطاعة بحسب الاستطاعة هل يترك النوافل لا شك أن كل ما استطاع ينهي الفرائض فهو أولى الفرائض سيحاسب عليها أما النوافل فزيادته خير طيب. شيخ. قبل الإجابة عن سؤالها الثاني نعم. معنا زياد من تونس تفضل أخي زياد السلام عليكم ورحمة, عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله. تحية إليكم أخي عبد الرحمن وإلى شيخنا وعليمنا الجليل حفظه الله وإليكم ونفعنا بعلمه إن شاء الله وأيضا من الحاضرين معكم في الاستوديو عندي سؤال لفضيلة شيخ لو سمحتم نعم. هناك من الأشخاص من يكتفي بالذكر ويعتبره كافيا للبحث بالأسباب وحجتهم في ذلك ايات للتقفاء الوالدة في شرحي حديث الأول، لاحظنا ذلك. سؤال الثاني، نعم. ما هل الأفكار البدعية؟ لاحظناها لو سمحت. إيش؟ هل الأفكار البدعية شو؟ الأفكار البدعية التي لم تأتي على وتأتي في السنة ما؟ تجتمع الجواب. بارك الله فيك أخزيات. معنا أم أم مشارب من الكويت. أنا... أم أم مشارب من الكويت. أنا... السلام عليكم. عليكم السلام. الله بركاته. لو سمحت بغيت أسلب خصاص الظلم. لو تخفضين صوت التلفاز الله يرضى عليك يا أخت مونشاي. لازم بعد غد الخصاص في ظلنا من, من طرف الأولاد. أنا سألت ولدي كان بيوم كان يعني بسن مراعاة هو. ها. ما تحكم فيه يعني ما أدري حاسس الحين أن يثبت له شيء خاف ظلم ت فيه بس حابس عنين شيء عبد ذكروف. تسمعين الإجابة وياك. كلام. طيب أنا أيضاً أم عمر من السعودية. أبو عمر. السلام عليكم عليك السلام و احتلاله و بركاته لا سمحت تفضل لا سمحت يا شيخ ممكن أسأل الشيخ سوان. نعم تفضل تفضل معك الشيخ يسمع تفضل أبا عمر ما حكم من يصلي في البيت والمسجد القريب نعم في البيت والمسجد قريب. دون عذر طبعا ايو دون عذر طيب باك الله خير و بارك الله فيك طيب يا شيخ نعود إلى سؤال الأخت أم فهد سؤالها الثاني عن كفارات الإيمان هل يُجر عليها لا نعم الكفارة الإيمان هي طاعة لله سبحانه وتعالى وهي من يعني الله سبحانه وتعالى شرعها لتكفر الذنوب فمن فإذا يعني كفر عن يمينه بعد الوقوع فيها حين إذن يثاب بإذن الله عز وجل أم شروق دخلت مداخلة وسائلت المداخلة تشكر عليها ونعم كتاب الله عز وجل هو خير كله ولا يجوز مقارنته بأي كتاب من الكتب وتشكر على هذه المداخلة الطيبة بما ينصح الغافل عن قراءة الكتاب الله عز وجل لا شك أن هذا من عدم التوفيق للإنسان إذا لم إذا غفل عن كتاب الله سبحانه وتعالى ولذلك قلنا أثناء الكلام مما يعين الإنسان في هذه الحياة أنه يبرمج يومه وليلته، فيكون ضمن مواد البرنامج أن يكون له حزب من القرآن يواظب عليه. ايش السؤال تقول كيف نكسب الحسنات؟ نعم إذا لم كيف نكسب الحسنات إذا لم نكن نملك أموالاً نعم المال باب من الأبواب لكن الأبواب الأخرى كثيرة. الذكر باب القرآن باب طاعة الوالدين بر الوالدين باب سلة الأرحام باب دعوة الناس إلى الخير باب الإحسان إلى الناس باب الإحسان إلى الجيران باب الكلام الطيب باب الدعاء للنفس وللأسرة وللمجتمع وللمسلمين باب العمل بالطاعات الله سبحانه وتعالى كل أبواب متعددة هل فعل الخير بالكثرة أو بالقلة؟ فعل الخير ليس بالكثرة والقلة لكن هو المصدر هو القوة الطاعة والإخلاص بهذه العبادة التي يقوم بها الإنسان والكثرة لها مجالاتها الكثرة لها مجالاتها مثل الوتر 11 راك على شكل أفضل من 7 أفضل من 9 أفضل من 3 ولكن الذي يأتي بـ 11 وهو لاهي وساهي ليس أفضل من الذي يأتي بثلاث أو بخمس بإحضار قلب وشعور وخشوع الظلم لا شك أن سؤالها الأخير،, الأخير الظلم شديد وقال ابن صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فليحذر من الظلم سؤال الاختمال سؤال الاختمال تشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورفع درجته وجزاه خير ما يجزي عالما عن عن الناس يعني شرح الأربعين, الأربعين لها شروح من ضمنها شرح الشيخ لا بأس بالمراجعة فيه سلمة تسأل من يحفظ هل يكون يوم القيامة مثل الذي يقع مثل الذي يحفظ المراد القراءة, المراد القراءة وإن كانت بحفظ كان أو لا أيضاً تسعى عن الكره لبعض الأفعال التي لا تمس الشريعة إن كانت أفعال سيئة وسلبية فينبغي كره الفعل وتجنب الإنسان حال فعله لهذا الفعل وكل وهل يقدح هذا في النظرة إلى الإنسان إذا كان الفعل سيء فلا يقدح لكن إذا كان لمجرد العادات والأحوال فيحاول الإنسان ألا يكره الآخرين لمجرد أفعال مباحة. طيب إن هذه أنتوا مشاه نعود إلى الاتصالات قبل أن نعود إلى الإجابات. طيب. بارك الله فيكم الأخ علي من تهامة عسير السلام عليكم. تفضل يا أخي علي. يا علي علي طيب. أم عبد العزيز تفضل أم عبد العزيز. عليكم السلام ورحمة, ورحمة الله وبركاته الصوت يا قليلا يا شيخ إذا كان الإنسان يعني يحب يمارس الدعوة إلى الله يعني بالعلم ونشر العلم وكان يعني يخجل فإذا بدل المال هل يأخذ أجر الداعية يعني نفس الأجر اللي اللي يخذوا الشيوخ واللي ينشروا العلم بلسانهم إذا بدل المال في بناء المدارس واضح أم عبد العزيز زي كذا. سؤال آخر شكراً, شكرا جزيلا أم أمل ياوم أم عمل. أيوة السلام سلام عليكم. سلامة سلام الله وبركاته تفضلي لو سمحتنى دوب السنة الشيخ يقول استمع القرآن والانسان يعمل ما يعني ما يجوز. نعم. طيب أنا مدرس وأصحح وأضع يعني القرآن نفتم القرآن في المسجد اولا عشان يعني يحبس مع القرآن ثانياً ما يحبس مع الكلام لا يكون في نميمة ولا شيء فأتهي يعني عن الكلام هذا. وأحياناً يكون عشان يعني بعض الأشياء يكون حفظتها فتابع معه. لكني ألتهي عنه ممكن أن ألتهي عن القرآن طيب هذا و... السؤال واضح جدا بالنسبة لي أنا زميلة لي كانت تتسبح تقول وتذكر الله كثيرا تقول في يوم قلت إيش هذا أنا مليت وتقول من ذاكر يوم انقطعت عن ذكر الله الله نستطيع فأنا يعني ما أدري بس أنصحها يعني كيف ممكن أنصحها طيب تسمعين بإذن الله الإجابة والنصيحة ش... شكرا أن أخت أم أمل نعود إلى أمل من الكويت أمل ألو السلام عليكم السلام عليكم تفضل يا لو سمحت يا شيخ هل يجوز استخدام الليزر عشان إيه إيه إزارة الشعر على الوجه ولا في تغيير خلق الله وهذا وش علاقته بالدرس طيب أخت أمل إذا في وقت إن شاء الله تسمعين الإجابة وإن كان بعيدا جدا عن درسنا طيب شكرا يا أمل نعود فضل الشيخ إلى أسئلة المتصلين الأخت مسلمة كلا سلمة جاوبنا عليها الأخ زياد من تونس أه... تسمح لي نعم اتصال يعني من خارج المملكة من ال... <تصفيق> من الأردن نعم. تفضل أبا أحمد السلام عليكم عليكم السلام تلا بركات أحسن الله إليكم وإليك نسأل بالنسبة راعي الشيخ بالنسبة للعده في الذكر يعني م. عن طريق المسبحة أي الذكر عن طريق المسبحة والسبب. في سؤال ثاني هل قراءة الفاتحة تزج عن الذكر؟ هل قراءة الفاتحة تعد من الذكر؟ طيب ترجع. عن الذكر؟ تسمع بيد الله ليجاب الوافِي. السلام عليكم. شكرا, عليك. شكراً جزيلا. كل الله وبركاته بركاته. سؤال ال ال الأخ زيد عفوا نشرح النقاط. الأخ زيد نبه إلى مسألتين مهمتين. المسألة الأولى الاكتفاء بالذكر على الأسباب لا. الذكر هو سبب. والأسباب المادية الأخرى يفعلها الإنسان ما دامت مشروعا لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بذلك فنحن نقتدي به عليه الصلاة والسلام ونمشي في ضوء الشريعة فنجمع النصوص بعضها مع بعض كما أن للذكر فضائله فكذلك هذا الذكر لا يعني ترك الأسباب عمر رضي الله عنه دخل المسجد فوجد رجلا يصلي ويقرأ قال من يعني سأله من الذي يجب لك الرزق من الذي يأتي لك بالطعام قال أخي قال أخلك خير منك فالذكر في بابه وفعل الأسباب في بابها أشار النقطة الثانية الأذكار البدعية الأذكار البدعية نعم سميت بدعية لأنها مبتدعة مخلوقة مخترعة فالذكر عبادة لله عز وجل والعبادات كما سبق معنى أنها توقيفية لا يعبد الله إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى وهذا بإجمال والأذكار البدعية كثيرة إما أن يذكر الله بغير ما ورد عن الله سبحانه وتعالى مثل هو هو هو هذه ما المقصود؟ هذا ضمير من الضمائر فبعض الناس يعني الله الله الله الله أو كذا الله الله الله ماذا يعني الله ما هو الله أكبر الله أعظم من الناس لا إله إلا الله وهكذا فإذا تجتنب بالأذكار البديعية لأن الشيطان يحب هذه الأذكار البديعية أو مشاري تسأل عن الأجهزة التي تورد للأولاد ولا تتحكم بها لا إذا كان لا تتحكمين بها وفيها خطورة على الأولاد هذا من الظلم من الظلم لهم لكن إذا تيتي بجهاز فتحكمي به فإذا كان الولد كبيرا تجاوز السن الذي يتحكم فيه فحينئذ يرشد ويدل ويدعى ويوجه بالإضافة إلى ما حمله في تربيته السابقة أبو الأخ أبو عمر يسأل عن حكم الصلاة في البيت حكم الصلاة في البيت والمسجد قريب من صلى في البيت والمسجد قريب فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه سواء كان قلنا صلاة الجماعة واجبة وهو القول الراجح يعني الراجح عندي فيما يعني قرات وهو الذي تدل عليه مختلف الأدلة من القرآن ومن السنة فصلاة الفريضة في المسجد جماعة تجب على الإنسان المقيم فإذا صلى الإنسان في بيته فصلاته صحيحة لكن ظلم نفسه بترك الواجب وإلا لم يقل بالواجب كما قال بعض أهل العلم فقد حرم نفسه خيرا كثيرا في بأنه حرم نفسه من أجر 25 درجة والدرجة كما بين السماء والأرض أو 27 درجة كما في بعض النصوص الأخت الأخب أحمد يسأل عن الذكر في المسبحة خاذي اختلف فيها أهل العلم لم يأتي فيها نص يعني قاطع وإنما لا شك أنه لو سبح بيده سبحان الله الحمد لله الله أكبر بأنامله أو بأصابعه فهو أولى لأن هذه اليد ستشهد لك يوم القيامة أو ستشهد عليك فكونك تسبح بيدك أولى بعض الناس يقول أنا يعني المسبحة تساعدني في العد والمسبحة تجعلني يعني أتعود عليها نقول لا بأس إن شاء الله وإن كان بعضها للعلم لا يرى جوازها ذلك لأن بناها على الأصل أنها مستوردة فلذلك يعني الذي نرى أن يشتغل بيده هل تغني الفاتحة عن الذكر؟ لا كلهم في بابه الفاتحة في بابها كما هي في الصلاة كما هي في الرقة الشرعية كما هي في أذكار الصباح والمساء لكن لا تغني عن الأذكار الأخرى لدينا شيخ حوالي أربع دقائق نحاول إجابة نعم باقي معنا أم عبد العزيز تمارس الدعوة الذي يمارس الدعوة والذي يبذل المال كل له أجره فإذا بذل المال في الدعوة إلى الله كسب بذل المال في الخير وكسب الدعوة إلى الله لأن الدعوة تكون باللسان تكون بالعلم تكون أيضا بالكتاب الذي يبذل تكون بكفالة الداعية تكون بكفالة طالب علم كل هذا من بذل المال في هذا فله أجر الدعوة إلى الله عز وجل أم أمل تقول أستمع القرآن وأنا أصحح لا ما جعل الله لرجل من قلبيني في جوفه إما أن تصححي وتشتغلي بالتصحيح وإما أن تشتغلي بالقرآن وبالاستماع إليه فما جعل الله لرجل من قلبيني في جوفه والدليل على هذا لو كان عندك صديقة وصارت تتكلم وتقص عليك قصة وأنت تصححين مثلا ولم تنتبه لها ما موقفها؟ لا شك أن موقفها سيكون تتضجر من هذا الموقف فالله سبحانه وتعالى قال فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوه فلا استجد يشتغل القلب بشيء آخر ولا اليد ولا أشياء الأخرى وأنا أرادت بهذا يا شيخ أن تبعد عن مجالس الله أو عن الغيبة تبعد بشيء آخر بأي شيء آخر بمخاضرة بكلام يعني حسنت آخر حسنتم السؤال الثاني, السؤال الثاني كنت... وحدة تقول مليت عن الذكر لا إن الله لا مل حتى تمل كما ورد في النص فعلي, هذه أن فعلى مثل هذه أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وتعلم أن أن تأخذ أمورها بشيء من القسط والشيء الذي يحتمل خير العمل أدومه وإنقل ولذلك لأتي الإنسان دفعة واحدة ثم يقول مليت مثل هذه الأخت فعلى هذه الأخت أن تستغفر وتتوب فالله سبحانه وتعالى يعني يتركها ويكلها إلى نفسها عندما تترك ذكره سبحانه وتعالى وتقنع ايضا بأن الحياة مجاهدة مع الشيطان والشيطان يطرده الذكر وأيضا خذي من الأعمال ما تستطيعين المداومة عليه وإن قل هذا العمل كون الإنسان يداوم مثلا في الوتر على ركعة أو على ثلاث ركعات ولا ينقص منها خير له من أن ليلة يصلي 11 وثلاث أو أربع ليالي لا يصلي أو يصوم خمسة أيام أو ستة أيام في الشهر وخمسة أشهر لا يصوم فإذن خير العمل أدومه وإن قل فالاستمرار فيه خير كثير معنا شيء؟ أجبتم الأخوان هنا إذا لديهم سؤال يكون مختصرا يعني ما فقط فالنسبة للذكر في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير تجد من الناس من لديه الهمة في استغفر حتى يكمل الثلاثة والثلاثين أو المئة وبقوله لا إله إلا الله محمد رسوله يكمل المئة فتجده لا يتأمل ولا يجب علينا التأمل في الذكر والتأني مثل ما قلنا قبل قليل كل ما استحضر القلب كان أولى لكن الذي يسرد أيضا فيه خير إن شاء الله لكن كل ما استحضر أولى واستحضر بمعنى يدرك ماذا يقول يقول سبحان الله يدرك ماذا يقول وهكذا طيب سيكون السؤال الأخير من الله من السعودية عبر الهاتف عبد الله. السلام عليكم عليك السلام سلام سلام. الله يبركاته الله يحفظكم عندي سهل الشيخ فضل بنسبة لبعض الناس يستكب الكبائر ويظن أن العمره تكفر هذه الكبائر فتجده باستمرار يعني يذهب ويأتي بعمره يذهب ويأتي بعمره ما هو نصيحتكم ليمثالها هؤلاء الله إذا طيب، تبارك الله فيك الله يحفظك إذا الإجابة الأخيرة. ال الإجابة الأخيرة أول هذا الذي يرتكب الكبائر ونحوه من الذين يعصون الله سبحانه وتعالى عليهم أن يجتنبوا الكبائر أولاً لأنهم لا يضمنوا متى يفقدوا حياتهم، فيموتون على هذه الكبائر والعياذ بالله قبل هل ينتظرون بالعمرة أو لا؟ الأمر الثاني أن الأعمال الصالحة ومنها العمرة لا تكفر إلا الصغائر. فالصغائر التي تكفرها الأعمال الصالح لأن الله سبحانه وتعالى اشترط في الكبائر أن يتوب الإنسان منها. من, من الكبيرة فالكبيرة تحتاج إلى توبة مستقلة توبة إذا رتب على بعض الكبائر الحدود ورتب على بعض الكبار عقوبات معينة ورتب على بعض الكبار عقوبات في الآخرة فهذه تحتاج إلى توبة مستقلة توبة مستقلة بأن يندم على فعل الكبيرة وأن يعزم على أن يعود إليها مرة أخرى هذا هو التوبة من بعد الإقلاع منها يندم عليها ويعزم أن يعود إليها مرة أخرى جنبنا الله وإياكم المعاصي صغارها وكبارها نستأذلك أخضر الشيخ في التوقف عند هذا نأذنته. تحية لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام.